الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم رب. بكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلو أن dad kum min ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق dadelijk om vast te لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدا وأوف الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا zal ik omwassen om bijlaat dat je herinnert en bi'u EN la tatabiyansu تكون ثم اتى Wa hudaw wa هَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ we gaan het niet over. We gaan het أو تقولوا لَوْ أَنَّا عُزِلْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَنْ كُنَّا أَحْدَامًا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ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 Hij jongt er My own. a we'll... little Wegen de afspraken van وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحي آي ومماتي لله رب الله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أهل المسلمين قل اغير الله ادعي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تخف وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض أزل إليك فلا يكون في صدرك حرج. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أو لما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو أُرْسِلَ أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خف فَمَا وَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ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 لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسر إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من Wees min te zeggen, wees niet من المنظرين قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد قوم شاكرين قال اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعك منهم لا ان جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الْجَنَّةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما هوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاك Wan en koeman, وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور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 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عن تلكما الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا en we in de vieren en terpam قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. يوم وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد انزلنا عليكم سيواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذ الشياطين أولئا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسربوا الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبطن والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينذ Zilbis, u l'pane, u ALA te koelen, LA